من سلم من سليم المسلمون من لسانه ويده اذا لا بد ان تراقب ما يخرج من فيك قال تعالى وتحسبونه هيينا وهو عند الله عظيم الانسان ما يبالي يتكلم في كل وقت وفي كل مكان يتكلم ولا يشعر بكلامه لكن قد يتكلم بكلمات عظيمه ويخسر اخرته من اجل كلمه وان العبد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بال يتكلم سخريه استهزاء ما يهتم بكلامه يهوي بها في جهنم هكذا تتكلم بكلمه بهذه الكلمه تخسر اخرتك فالحذر فالحذر من هذا الامر